في هذه الحياة هو تحصيل العلم الشرعي والعلم يطلق على أشياء كثيرة لكن إذا ذكر في أوساط المسلمين أو بين علماء الإسلام أو جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون المراد هنا فيه العلم الشرعي العلم بالله عز وجل وبتوحيده وبأسمائه وصفاته والعلم الذي يعرف به العبد حقوق الله عز وجل العلم الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى العلم الذي يعلمك وعلمك الحلال والحرام ولا يفهم من هذا ان سائر العلوم من الطب والهندسه والزراعه واستخراج المعادن وغير ذلك انه لا قيمه له في الاسلام لا انما هذه العلوم ايضا في وقت من الاوقات تكون واجبه على المسلمين اذا احتاجوا اليه بل اكثر من ذلك اذا صدقت النيه نيه العلماء المشتغلين بهذه العلوم اذا صدقت النيه عندهم انهم يريدون بهذا العلم نفع الاسلام واهل الاسلام فان ذلك يكون عبادا لله سبحانه وتعالى والعلم ذكر في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم في فضله ايات واحاديث كثيره العلم اولا هو نقيض الجهل وقد عرفه بعض اهل العلم انه العلم بما انزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد قال بعض اهل العلم ان العلم اوضح من ان يعرف وقد جاء في فضله في كتاب الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم فكما لا يستوي الحي والميت وكما لا يستوي الاصم والسميع وكما لا يستوي الاعمى والبصير كذلك لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله تبارك وتعالى افنى على الاعلى اهل العلم ورفع ذكرهم فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم المدقق في هذه الايه يرى ان الله عز وجل اثنى على اهل العلم وذكرهم في هذه الايه مرتين المره الاولى وهو يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم واهل العلم يدخلون في الذين امنوا ثم افردهم وقال والذين اوتوا العلم درجات فرفعه الله عز وجل في الدنيا فما من عالم الا وذكره مرفوع بين الناس مشهود له بالعداله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اي في الاخره يرفع ربنا تبارك وتعالى اهل العلم درجات والدرجه كما بين السماء والارض ايضا ذكر الله تبارك وتعالى فضيله لاهل العلم في ايه هي اعظم ايه فيها فضل العلم واهله فيها فضل العلم واهله قال الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم فاول فضيله هنا ان الله تعالى قرن بينه وبين الملائكه وبين اول العلم شهد الله ايوه شهدت الملائكه وشهد اول العلم فهذا فيه ان الله عز وجل قرن بينه وبين اهل العلم وخيره عباده من الملائكه الامر الثاني ان في هذه الايه تعديل وتزكيه لاهل العلم في علم الحديث مثلا اذا عدل الامام البخاري رجلا كان كمن جاز القنطره وهو بشر اذا قال فلان رجل ثقه او عدل فان هذا قد حاز الفضل العظيم فما بالكم بان الله عز وجل هو الذي يزكي اهل العلم في هذه الايه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم فالله عز وجل اذا استشهد باهل العلم دل ذلك على تعديله لهم سبحانه وتعالى الفضيله الثالثه في هذه الايه ايضا ان الله عز وجل استشهد اهل العلم على اعظم قضيه واهم قضيه الا وهي قضيه التوحيد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه ايضا يشهدون انه لا اله الا هو وقالوا العلم ايضا يشهدون انه لا اله الا هو والقضايا العظام لا يستشهد لها الا اهل الفضل والعدل فكان هذا بيان لفضل العلم والعلماء ايضا ذكر الله تبارك وتعالى اهل العلم في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم الذين يخشون الله عز وجل لماذا كانوا اخشى الناس لله ذلك لانهم اعلم الناس بربهم اعلم الناس بأنه شديد العقاب أعلم الناس بأنه ذو رحمة واسعة أعلم الناس بأنه قادر على كل شيء أعلم الناس بأسمائه وصفاته وتوحيده وما يضاب ذلك ولذلك يجب افضل اهل العلم على الاطلاق هو النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك كان يقول انا والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له فكلما ازداد علم العبد ازداد خشيته من الله سبحانه وتعالى كذلك جاء في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما صح عنه ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ما يريد الله به خيرا والخيريه هنا خيريه الدنيا والاخره ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه واله وسلم العلماء ورثة الانبياء تعلمون ان الوارث يكون اقرب ما يكون من الموروث والموروثون هنا هم الانبياء فالتصق اهل العلم بالانبياء التصاق الوارث بالموروث وهذه فضيله عظيمه لاهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ان العلماء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ما ورثوا شيئا من امور الدنيا وانما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر من اخذ بالعلم فقد اخذ بحظ وافر ويكفي ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام خاصه لمن اقبل على العلم قوله عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه هذه تكريما الذي جاء من ابصر البلد من مشارقه ومغاربه لا لشيء الا ليطلب العلم هانيا له بهذا الحديث اهلا ومرحبا بطالب العلم وان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الملائكه لا تطبع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يصنع والله تبارك وتعالى بين ان اهل العلم هم ساده الناس ورؤوس الناس ولذلك جعل اعلم الناس هم الانبياء فلا احد افضل من الانبياء ولا احد اعلم من الانبياء قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام وانه لدوه علم لما علمناه وانه لدوه علم لما علمناه وقد جاء عن الصحابه والتابعين والائمه والعلماء هذه المقوله وقد تكون معناها متواثر بينهم ان طلب العلم ان طلب العلم افضل عند الله عز وجل من صلاه النافله طلب العلم افضل عند الله عز وجل من صلاه النافله لكن ينبغي على طالب العلم أن يخلص العمل في طربه للعلم لابد وأن يتحلى بل يجب أن يتحلى طالب العلم بالإخلاص فلا يتعلم ليقال عالم ولا يتعلم ليقال طالب علم ولا يقرأ القرآن العلم ليقال قارئ ولا يجاهد في سبيل الله ليقال شجاع جريء فان هؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم النار كما جاء في الاحاديث فينبغي بل يجب على طالب العلم ان ياتي لتحصيل العلم لله عز وجل ليتعرف على ربه سبحانه وتعالى ليتعلم الحلال والحرام ليتعلم الموعظه فيغذي الناس فامر بالمعروف وينهى عن المنكر ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيما يرويه عن ربه انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه تركته وشركه وان العبد لا يقبل منه العمل الا اذا كان خالصا صوابا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اي باخلاص فليعمل عملا صالحا هي موافق لما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعباده ربه احدا ان يخلص في عمله وعبادته لله سبحانه وتعالى فاذا قلنا ان العلم عباده فهي لا تفتقر الى الاخلاص والا لا يقبل منه ابدا ايضا يحرص طالب العلم على ان يتعلم اول ما يتعلم كيف يخلص لله سبحانه وتعالى كيف تخلص لله بتعلمك بتعلمك العقيده الصحيحه السليمه فان العبد اذا عرف ربه وقدر ربه سبحانه وتعالى استصغر الناس كلهم استصغر الناس كلهم لان المراء يتطلع الى نظر الناس فاذا تنعن العبد في ان هذا الذي يريد ان يراه على عباده الله عز وجل عبد مثله يستحقره ويلتجي الى الله عز وجل ولا يطلب رؤيه احد سوى الله سبحانه وتعالى فالاخلاص اول ما يحرص عليه الطالب ان يتعلمه بان يعرف ربه ويتعلم العقيده الصحيحه السليمه التي سار عليها سلفنا الصالح رضوان الله عليه ايضا مما يجب على طالب العلم ان يحرص عليه ان يكون رفيقا متسامحا مع اخوانه حافظا حرمه الكبير حافظا لحرمه الصغير ينبغي على طالب العلم ان يكون سهلا لينا بين اخوانه يتعاون معهم على طاعه الله عز وجل وعلى تحصيل العلم فانه من سنن العلماء الكبار انهم كانوا يتدارسون العلم فيما كان بينهم يتدارسون العلم بينهم فكان ياتي العالم ويقول لاخيه العالم الاخر سمعت من سفيان كذا وكذا وكذا وسمعت من فلان كذا وكذا وكذا وتدارسون العلم وكذلك يحرص على ان يعلم الناس ما تعلم فلان طالب العلم اذا لم يبذل هذا العلم فإنه لا ينتفع به الانتفاع التام لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني ولو ايه ايه من كتاب الله تتعلمها فتعلم غيرك فتاخذ هذا الثواب العظيم وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه خيركم من تعلم القران وعلمه تتعلم ففقط لا تتعلم وتعلم وقد قال بعض اهل العلم زكاه العلم بذله زكاه العلم بذله اذا اردت ان تخرج زكاه العلم ابذله علم الناس وخيريه هذه الامه لم تاتي الا من هذا الباب كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولن يكون ذلك لن تستطيع ان تأمر بالمعروف ولا ان تنهى عن المنكر الا اذا كنت عالم بالمعروف عالم بالمنكر فالذي ينهى عن المنكر وهو لا يعلم المعروف من المنكر هذا يفسد انما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في معناه بلاغ الناس وتعليم الناس ما تعلمته من ان هذا معروف وان هذا منكر ايضا ينبغي على طالب العلم ان يكون سليما الصدر والقلب واللسان ان يكون سليم القلب فلا حسد ولا حقد ولا غل بل لا بد ان يكون واسع الصدر لا يحقد على من هو اعلم منه ولا يتكلم في حق العلماء بما لا يليق فان لحوم العلماء مسمومه فينبغي بل يجب على طالب العلم ان يكون واسع الصدر عفيف اللسان فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله عبدا تكلم بخير فغنم او سكت عن سوء فسلم ومن قبل ذلك قال الله عز وجل وكل عبادي يقول الذي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ايضا مما يحرص عليه طالب العلم ان يتعاون مع اخوانه واصدقائه واحبابه ان يتعاون معهم على البر والتقوى وأن لا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويطرقه فإن سيرة الأولماء مليئة بمن كان يقوم على خدمة الأرملة والمسكين وابن السبيل وكانوا يتركون العلم أحيانا ليمضوا في خدمة الناس الاحسان الى الناس وبررهم ايضا يحرص طالب العلم على ان لا ينتمي لا لاحزاب ولا لافكار ولا لجماعات فان هذا يصطدم مع طالب العلم بل يجب على طالب العلم ان يكون انتماؤه الاول والاخير الى الاسلام والانتساب إلى أهل السنة والجماعة وأن لا ينحاز لأحد من أجل حزب ولا من أجل دنيا إنما يقول الحق حتى ولو كان مرا قل الحق ولو كان مرا هذه بعض حلايا يتحلى بها طالب العلم في بدايه طلبه نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من طلبه العلم المخلصين له سبحانه وتعالى وبعد فقد تقرر عليكم كتابا هو من افضل الكتب في بابه وهو الثلاثه اصول او الاصول الثلاثه لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيله الشيخ محمد صالح العثيمين يقول الشيخ اول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا الابتداء صار عليه اهل العلم والكتب وصار عليه المصنفون لكن البسمله هنا التي ابتدى فيها المؤلف ابتداها لاسباب السبب الاول ان البسمله هي ما افتتح الله تعالى به كتابه العظيم الكريم القران العظيم ففتح الله تبارك وتعالى او افتتح الله تعالى القران بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ايضا كان النبي عليه الصلاه والسلام يكاتب الناس فيكتب اول ما يكتب بسمك اللهم فلما نزل قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم كتب بسم الله الرحمن الرحيم فكان في مكاتباته ومراسلاته يكتب ويبدا بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم وهو في صلح الحديبيه افتتح هذا الصلح وافتتح كتاب الصلح بقوله بسم الله الرحمن الرحيم حتى قال سهيل بن عمرو بل اكتب ما كنت تكتب اكتب باسمك اللهم فكتب النبي عليه الصلاه والسلام باسمك اللهم يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان اول ما كان يبدا يبدأ باسمك اللهم فلما نزل قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكانت الرسالة الموجهة من سليمان إلى بلقيس كانت مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم فاقتب النبي عليه الصلاة والسلام به وقاله فترك بسمك اللهم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم ايضا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله فهو افطر يعني اقطع هذا وان كان الحديث ضعيف الا ان ما قدمنا فيه الكفايه وفيه الغناء بسم الله طيب بسم الله جر مجرور صحيح لكن هنا متعلق محذوف بسم الله ايه بسم الله ابتدي مش ممكن يكون هو ده التقدير بسم الله ابتدي لكن نقول المحذوف ينبغي ان يكون انسب للكلام بمعنى اذا اردت ان اكل اقول بسم الله اكل اذا اردت ان اشرب اقول بسم الله اشرب صحيح طيب اذا اردت ان اعلم او اصنف اقول بسم الله اصنف فيكون معنى الكلام بسم الله اصنف واكتب واعلم هذا هو المحذوف الذي يناسب المجال والمكان بسم الله طيب يقول اصنف بسم الله ولا بسم الله اصنف لماذا لانه لو قال اصنف بسم الله ما بدا بالبسمله واذا بدا بالبسمله فهي بركه فيقول بسم الله اصنف او بسم الله اكتب او بسم الله اعلم ولذلك يقول الشيخ الجر والمجرور المتعلق بمحذوف قلنا المحذوف فعل وهو اصنف او اكتب مناسب وهو التصنيف بسم الله الرحمن الرحيم لكن بسم الله الله لفظ الجلاله هو اسم الله الاعظم وهو اعظم اسماء الله عز وجل على الاطلاق صحيح لماذا لان اسم الله عز وجل لفظ الجلاله الله دال على جميع الاسماء والصفات الالهيه يعني يا جماعه الرحمن اسم الله الرحمن الـصق بالرأفه والرحمه والبر والاحسان صحيح ولا لا هل الرحمن فيها معنى القهر والانتقام والعظمة والكبرياء لا لكن اسم الله عز وجل الذي هو لفظ الجلالة دل على جميع الأسماء والصفات فهو يستلزم هذا الاسم لفظ الجلالة يستلزم أنه رحمن رحيم بر بر لطيفٌ قاهرٌ عظيمٌ عزيزٌ حكيم صحيح ولا لا يبقى اسم الله الذي هو لفظ الجلالة هو أعظم الأسماء وهو الاسم الأعظم كما صرح بذلك غير واحد من العلماء على رأسهم الإمام التحاوي والعلامة ابن القيم رحمه الله ولذلك يقول الشيخ هنا يقول ان الله علم على البار وهو الاسم الذي تتبعه جميع الاسماء طيب هناك اشكاليه ذكرها الشيخ وهو قوله تعالى كتاب ان انزل اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذنه ويهدي بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض فبعض الناس يقول الله هنا نعت نقول لا ليس نعتا انما قالوا عنه انه عطف بيان انه عطف بيان لان الاسماء تضاف الى لفظ الجلاله وليس العكس يعني اقول ان الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام من اسماء الله ولا اقول ان الرحمن ها ولا اقول الله من اسماء الرحمن صح ولا لا يعني الله هو الاسم الذي تتبع جميع الاسماء صحيح ولا لا طيب لكن هذه الاشكاليه ايضا تزول بان هناك قراءه على الرفع صراط الله العزيز صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يبقى هنا لا اشكال خلاص يا جماعه طيب اسم الله عز وجل الله هو الاسم الاعظم لانه دال على جميع الاسماء الحسنى والصفات العليه طب ايه الدليل على هذا الكلام قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى مالش ما وللرحمن الأسماء الحسنى ويا الرحيم له الأسماء الحسنى إنما قال الله ولله الأسماء الحسنى مش كده؟ طيب أيها ما أفضل باب اسم الله الذي هو لفظ الجلالة ولا اسم الله الرحمن ابتداءا افضل اسمين لله عز وجل الله الرحمن ما الدليل قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو دعوا الرحمن فذكر الله عز وجل هذين الاسمين دليل على انهما اشرف الاسماء صحيح طيب ايهما اشرف واعظم الله او الرحمن الله الله سبحانه وتعالى لانه اولا بدا بهذا الاسم الايه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن فبدا باسم اه وفي حديث النبي عليه الصلاه والسلام خير الاسماء عبد الله ها وعبد الرحمن فبدا باسم الله عز وجل الذي هو لفظ الجلاله واسم الله عز وجل الذي هو لفظ الجلاله لم يطلق على غير الله عز وجل ولا يجوز لاحد من الخلق ان يتسمى به وان المشركين في مكه كانوا يعبدون الاصنام والالهه وكانوا يسموها الهه لكن ما سموا احدها باسم الله ابدا فهذا الاسم لم يسمى به شيء من الهه التي كانت تعبد قريش واسم الرحمن أيضا لا يجوز لأحد أن يتسمى به فإنه من الأسماء الخاصة بالله بخلاف كثير من أسماء الله عز وجل فإنه يجوز للناس أن يتسموا بها كالرحيم مثلا والله تبارك وتعالى وصف بعد خلقه بأنه رحيم كالنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم طيب لا يشكل ابدا كيف تسمى احد من الناس باسم الله او يتصف بصفه من صفات الله نقول لهم هذا جائز وجاء في كتاب الله فالله عز وجل مثلا وصف نفسه بالعلم قال ان الله عالم غيب غيب السماوات والارض ان الله عالم غيب السماوات والارض مش كده وسمى او وصف يعقوب عليه السلام فقال وانه لذو علم لما علمناه لكن نقول ان العبد اذا شارك الله عز وجل في اسم او في صفه يبقى الفارق بين مثلا صفه الله العليم وصفه المخلوق العليم هناك بون شاسع لا مقارنه بينهما فان الله عز وجل عالم علمه واسع علمه بكل شيء اما علم المخلوق فهو علم ناقص ولذلك في قصه موسى عليه السلام مع الخضر انه في هذه الرحله جاء عصفور فنقر من البحر نقره او نقرتين فقال الخضر عليه السلام لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله الا كما انتصف هذا العصفور من البحر وقس على هذا كل الاسماء والصفات الرسول عليه الصلاه والسلام وصفه الله انه رؤوف رحيم والله عز وجل هو الرؤوف الرحيم لكن رحمه الله عز وجل رحمه واسعه لا تنقطع على مخلوق مؤمن او كافر رحمه الله عز وجل واسعه وهي اوسع صفاته ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فالله عز وجل اذا سمى او وصف بعض خلقه باسمه او ببعض صفاته فلا بد ان يكون في اذهاننا انه هناك فارق بين صفه الله عز وجل وبين صفه المخلوق صفه الله تتناسب مع جلاله وكماله سبحانه وتعالى وصفه المخلوق تتناسب مع نقصه وضعفه فمثلا الله غني ولا لا من اسمائه انه الغني وكثير من عباد الله اغنياء يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لكن هل غنى العبد كغنى الله؟ الجواب لا. ولذلك نقول ان غنى الله يتناسب مع كماله سبحانه وتعالى فغناه لا يزول وغناه لا ينقلب الى فقر سبحانه وتعالى غناه لا ينقص بعطائه ومنه وفضله مهما اعطى سبحانه وتعالى بعطى المخلوق فان غناه محدود ناقص فمثلا الله عز وجل يطعمنا ويسقينا كل الخلائق من جن وانسان وحيوان ونبات يطعمنا كل يوم وهذا من غنى سبحانه وتعالى لكن ائتني باغنى اغنياء الدنيا وقل له اطعم الناس انثهم وجنهم يوما واحدا هل يستطيع احد ما يستطيع فغنا الله عز وجل غنا تاما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحمن اي واسع الرحمه الرحمه الشامله التي تعم الخلائق كلهم الرحمن ذو الرحمه الواسعه الشامله التي تعم كل مخلوق التي تعم كل مخلوق المؤمن والكافر نعم كيف يرحم الله الكافر من الذي يطعم الكافر الله سبحانه وتعالى من الذي يعافيه الله سبحانه وتعالى من كثير من بلاد الدنيا ولا الكفار على طول الخط مبتلون من الذي يرفع عن هذا البلاء مع كفرهم الله سبحانه وتعالى ولذلك العلماء يفرقون بين اسم الرحمن واسم الرحيم فيقولون ان الرحمن لكل الخلق وان الرحيم خاص باهل الايمان واستدلوا على ذلك ان الله تعالى لما ذكر استوائه على عرشه ذكره باسم الرحمن الرحمن على العرش استوى انه استوى على جميع الخلق العرش فوق كل الخلق صحيح طيب اما الرحيم فقال هو خاص باهل الايمان واستدل بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما لكن يشكل على هذا القول ايضا ان الله بالناس وان الله بالناس لرؤوف رحيم مش كده الايه بتقول كده طيب لكن نقول لا اشكال ايضا لا اشكال ايضا فان الرحمن مأخوذ منه صفه الرحمه التي هي صفه ذاتيه لله سبحانه وتعالى فيكون الفرق بين الرحمن الرحيم ان الرحيم اي الذي يوصل الرحمه الى العباد فتكون صفه فعل لان الرحمه يا جماعه رحمه الله عز وجل تنقسم الى قسمين صفه التي هي ذاته من صفات ذاته سبحانه وتعالى ليست بمخلوقه والله عز وجل ايضا له رحمه مخلوقه الجنه مخلوقه ولا لا اجيب يا جماعه مخلوقه و سماها الله عز وجل انها رحمته ولا لا عارفين الحديث اشتكت الجنه والنار فقال للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء فلا يقال ان الجنه صفه لله لا اي شيء مخلوق ليس بصفه لله اي شيء مخلوق ليس بصفه لله عز وجل لان صفات الله عز وجل ليست بمخلوقه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله خلق الرحمه 100 جزء ان الله ايه خلق اذا في رحمه مخلوقه مش كده الجنه رحمه مخلوقه ما وضعه الله عز وجل في قلوب الأمهات للأبناء هذه رحمة مخلوقة أما رحمة الله عز وجل التي هي صفة ذاته سبحانه وتعالى فليست مخلوقة فنفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم واسم الرحمن قلنا لا يطلق على غير الله أما اسم الرحيم فإنه يطلق على على الله وعلى غيره ومعناه ذو الرحمه الواصله يعني الذي يوصل رحمته الى من يشاء من عباده بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا ريت نفتح الشات اتفضل بعد ما بدا بالبسمله قال اعلم والخطاب للمتعلم هنا اعلم والعلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يعني حينما نرى الشمس نقول هذه هي الشمس صح ولا لا طب اذا قلت هذا هو القمر يبقى ده جهل ولا علم بسيط ولا مركب مركب يعني اذا نظر الناظر الى الشمس وقال هذه هي الشمس كان هذا علم اما اذا نظر اليها ولم يراها كان هذا جهل او لم يعرفها كان هذا جهل اما اذا قال هذه هي القمر نقول ان هذا جهل مركب قلنا ان بعض العلماء قالوا ان العلم اوضح من ان يعرف العلم اوضح من ان يعرف اعلم رحمك الله رحمك الله تخيل ان الذي يعلمك يبتدئ تعليمه لك بهذا الدعاء المبارك رحمك الله فيه من معاني اللطف والشفقه على طالب العلم والنبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يدعو لاصحابه غفر الله لك يا ابو بكر رحم الله ابسيد رحم اللهم صل على ال ابي اوفا هذا كان فعل النبي عليه الصلاه والسلام ايضا فيقول رحمك الله يعني يطلب للطالب من الله عز وجل الرحمه الشيخ هنا يقول فائده عظيمه يقول اذا دعوت لك بالرحمه فانا ادعو لك بامري الامر الاول ان تسلم او ان يسلمك الله عز وجل ويغفر لك ما تقدم من ذنب وان يسلمك من الوقوع في الذنب في المستقبل اما اقول يرحمك الله يبقى هذا هو المعنى لان هناك فرق بين الرحمه والمغفره اذا اقترنا يعني في بعض الاشياء يا جماعه اذا اقترنت يكون لكل شيء منهم معنى يعني لما نذكر الايمان والاسلام يبقى الاسلام في هذه الحاله له معنى والايمان له معنى لكن اذا ذكرت الاسلام فقط يكون له ايه معنى الاسلام والايمان معاه ان الدين عند الله الاسلام يدخل في الايمان ولا لا اه بيدخل في الايمان طيب حينما يعرف النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام هو كذا وكذا وكذا والايمان هو كذا وكذا وكذا وكذا يبقى اذا اجتمع افترق يعني اذا قلت الاسلام كلمه فقط يدخل فيها الايمان اذا قلت الاسلام والايمان يكون كل كل واحد من هما ايه? معنى فالرحمة والمغفرة اذا قلت الرحمة فانا اطلب لك السلامة من العقاب مما سبق والسلامة من الزنوب في المستقبل وهكذا المغفرة اللهم اغفر لفلاء اقصد بهذا الدعاء ايه? ان يغفر له ما مضى وان يسلمه مما هو ايه? مما هو آت في المستقبل فهو من شفقته يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل هذه المسائل هي العلم وإيه ثاني والعمل وإيه ثاني والدعوة وإيه رابع والصبر هذه المسائل الأربعة وهي تجمع الدين كله هذه الاربع مسائل تجمع الدين كله طيب يقول الاولى العلم وهو معرفه الله خلي بالكم يا جماعه ان بعض الفرق الضاله تقول في تعريفهم للايمان انه المعرفه تقول الايمان هو الايه مجرد المعرفه انك تعرف ربك بذلك تكون قد امنت وهذا التعريف خاطئ لانه يستلزم ان كفار مكه من اهل الايمان لانهم كانوا يعرفون الله ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم اذا كانوا يعرفون الله ومع ذلك ليسوا بمؤمنين لكن الشيخ هنا ما قصد هذا المعنى ولذلك الشيخ صالح بن عسيمين رحمه الله بين معنى كلام الشيخ معرفه الله فقال اي معرفه الله بالقلب معرفه تستلزم تستلزم ايه قبول ما شرع من الشرائع والاذعان والانقياد لما شرع سبحانه وتعالى وتحكيم الشريعه التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام وان يتعرف الى الله عز وجل بالنظر الى الايات لايات الكونيه كما قال الله عز وجل وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وايات كثيره ذكرها الله عز وجل لتدل الخلق على الله سبحانه وتعالى وتكون دلائل ايات وبينات على وجوده سبحانه وتعالى وعلى انه هو الخالق فاذا كان الله هو الخالق وجب علينا ان نعبده وحده لا شريك له ومعرفه نبيه اي لا يكفي ايضا ان يعرف النبي ان هناك نبي الاسلام اسمه محمد هذه ليست معرفه والا فالنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بل احيانا يصلون عليه اذا قلت للنصراني مثلا صل على محمد فيقول عليه الصلاه والسلام فهو يعرفه لكن هذه المعرفه هل تنجيه الجواب لا الجواب لا ولذلك يا جماعه نجح الناس من العلمانيين ومن المشركين ومن الكفار ومن أعداء الإسلام نجحوا أي ما نجاح أن يختلعوا العقيدة من قلوب أصحابه يعني في هذه الأيام سؤال عام في كل الأوساط هل اليهود والنصارى كفار هذا السؤال كثير ما يردد خاصة في هذه الأيام يعني هذا ما كان مثلا من عشرين ثلاثين سنة كان يسأل كان الصغير والكبير يعرف أن اليهود والنصار كفار اليهود والنصار كفار وهذا ليس كلامنا إنما هو كلام الرب سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ثم لم يؤمن بي الا ادخله الله النار فنجحوا ابتداء بتغيير المناهج فاخرجوا الايات التي فيها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله في ثلاثه اخرجوها من الملاهج ثم دعوا الى ان المسلم والنصراني واحد لا فرق بينهما حتى اصبحت بيوعه الدين عند اطفالنا ثم شبابنا ويقولون هذا الذي يخوف الناس من المسلمين الذين يعرفون أن النصارى كفار والجواب هذا خطأ فإننا نفرق بين حكمنا على طائفة من الناس بلق في اعتقادها وبين معاملتنا لهم هم كفار نعم لكن أمر الله عز وجل أن نحسن إليهم وأن نبرهم كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان, تب... أن تبروهم وتقسطوا اليهم شوف كلمه البر يا جماعه كلمه البر جت في بر الوالدين وجاءت في مسمى الايمان ليس البر مش كده وايضا اسم الله عز وجل البر امرنا الله عز وجل ان نبرهم ونقسط اليهم ان نكون عادلين معهم ونقسط اليهم بل الاعظم من ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام يروى عنه انه قال من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه بل اعظم من ذلك انه سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في اموالنا فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ومنهم اليهود والنصارى يبقى هناك فرق بين ان تعتقد ما امرنا الله عز وجل ان نعتقده فيهم وهم انهم كفار واننا مطالبون ان نحسن اليهم كما ذكر الله عز وجل في كتابه بكل انواع البر فليس معنى قوله معرفه الله او معرفه نبيه انه مجرد المعرفه ولذلك قال الشيخ ومعرفه النبي عليه الصلاه والسلام التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق ولذلك الذين تخوفون من الشريعه وتخوفون من شرع الله عز وجل نقول لهم قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش فقط ثم لا يجدون في أ... ي... ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وليس فقط ويسلم تسليما يعني لا تتحاكم الى غيره ثم لا تجد في نفسك غضابه ولا حرجا ولا ضيقا ثم تسلم للنبي عليه الصلاه والسلام فيما حكم هذا هو المؤمن اما الذي لا يتحاكم اليه ويجد في نفسه غضابا وحرج وضيق ولا يسلم فهذا كما ذكر الله عز وجل نافيا عنه الايمان فلا وربك لا يؤمنون وقال وقال سبحانه وتعالى فانت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا كله من مستلزمات معرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد المعرفه فقط وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم لا تخالف محمد صلى الله عليه وسلم فان رجلا سال سعيد بن المسيب رحمه الله فقال يا ابا سعيد لما رااه يصلي بعد الفجر فقال يا ابا سعيد اترى الله عز وجل يعذبني على الصلاه قال لا لا يعذبك على الصلاه ولكن يعذبك على ايه على ترك السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان تصلي بعد الفجر فاذا صليت بعد الفجر وهي طاعه الصلاه في نفسها طاعه الا ان فيها مخالفه للنبي عليه الصلاه والسلام وهديه وهذا يضاد الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام ومعرفته ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك قولها هو الرجل الرحيم لك اسم كده باينه باوطه ها هذا هو الرجل الوحيد خاصفه ماشي ها ان كيسه واذا سميته حتى بالالف وحتى لو بالالف وال لا اه حتى لو بالالف وال لا في تعرف قدر هذا وقدر ذات قدر الله عز وجل من هذا الاسم وقدر الايه المخلوق من هذا اسم. دي اصلها زيها وصفه فعل عليك السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم دلوقتي بنتكلم عن اتصال المصورات ال جماعه